111. ويحيي ويميت 112. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون 114. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين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 119. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ربه أن هؤلاء قوم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 ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورفناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين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 وَأَتَيْنَا هُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءُ مُبِينٍ إِنَّهَا أُلَاء إلَيَّ قُولُونَ إِنْ هِيَ إلَّا مَوْتَةٌ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ 119. أهتم بآبائنا إن كنتم صادقين 110. خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّ مِطَعَامُ الْأَثِيمُ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوط من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم